بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> أفمن أستس Z uh -huh. Um Ya yazul ya mullal in <laughs> yapdığını nasıl seniilla وَمَنْ أَوْفَى عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ فَأَشْهُدُ بِبَيْعِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ به وَذَلِكَ هُوَ we Ama um. Yep Ben